ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من عمل صالحا وأحسن في عمله أنه جل وعلا لا يضيع أجره أي جزاء عمله بل يجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى وبين هذا المعنى في آيات كثيرة جدا كقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وقوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا وفي هذا المعنى للآية الكريمة سؤالان معروفان عند العلماء الأول ان يقال أين خبر إن في قوله تعالى إن الذين آمنوا الآية فإذا قيل خبرها جملة إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل توجه السؤال الثاني وهو أن أي يقال أين رابط الجملة الخبرية بالمبتدا الذي هو اسم إنا اعلم أن خبر إن في قوله إن الذين آمنوا قيل هو جملة أولئك لهم جنات عدن وعليه فقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جملة اعتراضية وعلى هذا فالرابط موجود ولا إشكال فيه وقيل إن الثانية واسمها وخبرها كل ذلك خبر إن الأولى ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن إن بإن وخبرها واسمها قوله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الآية وقول الشاعر إن الخليفة إن الله ألبسه سربال ملك به ترجى الخواتيم على أظهر الوجهين في خبر إن الأولى في البيت وعلى هذا فالجواب عن السؤال الثاني من وجهين الأول أن الضمير الرابط محذوف تقديره لا نضيع أجر من أحسن منهم عملا كقولهم السمن منوان بدرهم أي منوان منه بدرهم كما تقدم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن الآية أي يتربصن بعدهم الوجه الثاني أن من أحسن عملا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإذا كان الذين آمنوا ومن أحسن عملا ينظمها معنا واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير وهذا هو مذهب الأخفش وهو الصواب لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى قوله تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار إلى قوله وحسن مرتفقة بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عملا فذكر أنه جنات عدن تجري من تحتهم فيها الأنهار ويحلون فيها اساور الذهب ويلبسون فيها الثياب الخضر من السندس والاستبرق في حال كونهم متكئين فيها على الارائك وهي السرور في الحجال والحجال جمع حجله وهو بيت يزين للعروس بجميع انواع الزينه ثم اثنى على ثوابهم بقوله نعم الثواب وحسنه وهذا الذي بينه هنا من صفات جزاء المحسنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاء مبينا في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله تعالى كقوله تعالى في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قوله وكان سعيكم مشكورا وكقوله في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلى قوله لأصحاب اليمين وأمثال ذلك كثيرة في القرآن وقد بين في سورة السجدة أن ما أخفاه الله لهم من قرة أعين لا يعلمه إلا هو جل وعلا وذلك في قوله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين الآية وقوله في هذه الآية الكريمة جنات عدن أي إقامة لا رحيل بعدها ولا تحول كما قال تعالى لا يبغون عنها حولا أصله من عدن بالمكان إذا أقام به وقد تقدم في سورة النحل معنى السندس والاستبرق بما اغنى عن إعادته هنا والأساور جمع سوار وقال بعضهم جمع أسورة والثواب الجزاء مطلقاً على التحقيق وقول من قال إن الثواب في اللغة يختص بجزاء الخير بالخير غير صواب بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر ومنه قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه الآية وقوله وحسنت مرتفقا الضمير في قوله حسنت راجع إلى جنات عدن والمرتفق قد قدمنا اقوال العلماء فيه وقوله هنا في الجنه وحسنت مرتفقا يبين معناه قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما أيها المستمع الكريم كان هذا قدر هذه الحلقة ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته